الدجال أعظم فتنة على مر التاريخ كله على البشر ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال والمصيبة أن الفتنة في الدين وليست الفتنة في الدنيا ما مر على البشرية ولن يمر عليها فتنة كفتنته بل كل الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام أول رسول لأن أول نبي آدم وأول رسول نوح من أول رسول وهو نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء والرسل حذروا أقوامهم من الدجال لأن فتنته عظيمة لأن خطبه شديد هذا الدجال متى سيخرج سيخرج آخر الزمان مع علامات الساعة الكبرى لكن الغريب كان هناك فتى وشاب في المدينة في أهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يشكون في أمره هل هو الدجال أو ليس هو الدجال فمن هذا الشاب وهذا الفتى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان هناك فتى من اليهود اسمه صافي ابن صياد صافي أو صافم ابن صياد فتى صغير حتى ما بلغ انتشر خبره بين الناس أنه دجال وأنه يزعم أنه الدجال الأكبر الذي سيخرج آخر الزمان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلعه الله عز وجل على حقيقة أمر هذا الفتى هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو الدجال الأكبر وبدأ الناس يخافون من هذا الفتى كاهن ساحر يتعامل مع الجن والشياطين يخبر الناس أحيانا بأمور يكذب أحيان كثيرة ويصدق أحيانا الفتى غريب وعنده حركات وبعض الأعمال التي تخيف الناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستطلع أمره يبي هذا هو الدجال حتى يحذر الناس منه أو ليس هو الدجال الأكبر فدخل النبي إليه وكان اليهود عندهم مزارع عندهم نخيل عندهم زروع عندهم أشجار فدخل النبي إلى مكانه حتى وصل إليه وقد ناهز الحلم يعني فالحين اقترب على الحلم فتا صغير فتا صغير فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين يعني ليس رسولنا إحنا أنت رسول الأميين يسمون العرب الأميين يعني حتى الإجابة غريبة فرد الفتى على رسول الله قال أتشهد أني رسول الله؟ شوفوا الجرأة وشوفوا الخبث واللؤم الفتى يعني لو واحد صغير نبي يقول تشهد أني رسول الله أم يسكت أو يهرب فتى صغير لكن الفتى رد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتشهد أني رسول الله فقال النبي أعوذ بالله آمنت بالله ورسله يعني تمنى أنت آمنت بالله ورسله هذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ماذا ترى شي تشوف ما الذي يظهر لك؟ ما الذي يعرض لك؟ قال أرى صادقا وكاذبا شوف حتى الإجابات ولهذا الصحابة اختلفوا في أمره عمر بن الخطاب كان يقسم أنه هو الدجال الأكبر يقول كنت أقسم على هذا في حضرة النبي والنبي لا يرد عليه ولا ينكر عليه ما كان علم عليه الصلاة والسلام خفي عليه أمره قال ماذا ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال خلط عليك الأمر الأمر اختلط عليك أنت لا تعرف ما حقيقة الأمر لكن لا زال الشك موجودا بل ازداد الشك قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما قال خبأت لك خبيئا أي في صدري شيء سر أريدك أن تعرفه فقال الرجل فقال الفتى الدخ شوف ماذا قال قال الدخ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخسأ اخسأ فلن تعلو قدرك فسئل النبي ما الذي خبأت له قال أنزلت علي سورة الدخان فإذا بالشياطين تنقل إليه جزءا من الكلمة التي سمعوها من الملائكة ما سمعوا الدخان كله سمعوا الدخ فنقلوها أو ربما سمع الدخان كل جن أو شيطان أنقص أنقص أنقص ولكن هذا الفتى سيكون له شأن في هذه الأمة ولهذا نقلوا له هذه الكلمات أو الكلمة فقال الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعلو قدرك يعني حتى الكلمة لن تستطيع أن تقولها كلها ولن تعلو قدرك هذا الذي أعطاك الله عز وجل أي أكثر من هذا ما رح تقدر فإن الله عز وجل كتب على السحرة والكهنة والعرافين الذل والهوان في هذه الدنيا كان دجالا عرافا كاهنا يتعامل مع الجن والشياطين في صغر سنهي لكن مع هذا هل هو الدجال الأكبر أو دجال من الدجاجلة ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يراقبه أكثر وأكثر يتأكد منه هل هو الدجال أو هو دجال كغيره يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الأشجار يراقب هذا الفتى يريد يعرف شي سوي من معه من يعلمه من يجلس معه من يقلب في قلب هذه الكلمات من جعله بهذه المنزل الآن من كذبه ودجله وكهانته فلما اقترب النبي من هذا الفتى من شاه فتى النبي صلى الله عليه وسلم أم صافي أم ابن صياد هذا أول ما شافت الرسول يقترب من ابنها قالت يا صاف يا صاف هذا محمد ففزع الغلام وكان في وضع يقول النبي صحيح تبينت أمره يعني ما بقى شي خلص لأن كان في وضع ربما كان يتلقى علوما من شياطينه ربما كان في وضع يتصل فيه مع شياطينه وجنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو تركتني يعني أمة لا هذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب لو كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا عرف حقيقة أمره لكن لا يعلم الغيب حتى الأنبياء حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إذا شاء الرب أطلعهم على شيء يسير يخبرون به الناس فقط أما الغيب فلا يعلمه إلا الله عز وجل ولهذا قال القرآن حكاية عن محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء طيب ابن صياد من وين يعرف هذا الاشياء من أين له هذه المعلومات التي عنده بالتأكيد أن ابن صياد كان يتعامل مع الشياطين والشياطين من أين تأتي بهذه المعلومات يسترقون السمع الشياطين تصعد إلى السماء موجودة في السماء تجول في الفضاء هذا وتأتي إلى السماء الدنيا تستمع تسترق السمع ترجم بالشهب رجوما للشياطين فإذا استمعت الأمر الملك يأمر الملك أن يفعل كذا أو يقول كذا أو سيموت فلان أو سيمرض فلان أو ستتزوج فلان الملك يأمر الملك بهذا ليقدروا الأمر في الأرض فإذا سمع الشيطان أي معلومة أي معلومة كانت على طول يلقيها على الشيطان اللي جنبه فيأتي الشهاب ويضرب الأول لكن المعلومة وصلت لمن؟ للثاني فيأتي الشهاب فيضرب الثاني فتصل معلومة للثالث وهكذا حتى تصل إلى الأرض معها مئة كذبة شياطين يكذبون ابن صياد انتشر خبره في المدينة بدأ الكل يحذر من هذا الفتاة شأنه عجيب وأمره غريب وعنده علامات حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتشكك منها من الصحابة من كان يقسم بهذا قسما أنه هو الدجال الأكبر ومنهم من توقف في أمره ينتظر الوحي من عند الله عز وجل ابن عمر واسمه عبد الله ابن عمر أراد أن يتأكد من شأن هذا الفتى الذي كبر الآن وصار شابا وكبر في العمر أراد ابن عمر أن يتأكد من حقيقته هل هو الدجال الأكبر الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أو ليس هو وابن عمر عند علم ويعرف صفات الدجال من صفات الدجال أنه أعور يوم من الأيام يمشي ابن عمر في الطريق فرأى ابن صياد فإذا هو أعور ما هذا؟ كيف صار أعورا؟ وهل سيصدق فيه الحديث؟ وهل سيخرج الآن بيننا؟ ابن عمر لما رأى ابن صياد على هذه الحال ازداد الشك في قلبه وكأنه تيقن كما كان أبوه متيقنا أنه هو الدجال الأكبر فجاء ابن عمر يريد أن يتأكد منه هل هو الدجال أو ليس هو الدجال فالتقاه في طريق وفي سكة من السكك ما الذي حدث بين ابن عمر وبين هذا الشاب الذي اسمه ابن صياد وما الذي حصل بينهما وهل هذا الرجل هو الدجال الأكبر الذي سيكون في آخر الزمان أو ليس هو ابن عمر رضي الله عنهما كان من أفقه الصحابة وكان يتشكك في أمر ابن صيال هذا ألا حديث الدجال خطيرة وعظيمة وإذا ظهر الدجال قامت الساعة بعده علامات الساعة الكبرى كلها وقعت والنفس صلى الله عليه وسلم أمر أنه من رأى الدجال يقرأ عليه وسوف نذكر بعدين إن شاء الله شن يفعل الإنسان لو رأى الدجال ابن عمر أراد أن يتأكد وفي يوم من الأيام رأى ابن صياد على صفته التي قرأها أعور فجاء إليه والتقى به في سكة من السكك فقال له يا ابن صياد قال نعم قال ما بال عينك قال ما بالها قال إنها عراء قال وإذن قال كيف صارت عوراء وكانت سليمة قال لا أعلم استيقظت من صباحي فإذا هي عوراء فجاد له ابن عمر ابن عمر الآن تشكك هذا هو قال كيف صارت عوراء فرد الرجل يثير الآن ابن عمر قال كما تكون في عصاك يعني عصاك التي عندك تصبح عوراء أراد أن فقط فغضب عليه عبد الله بن عمر فغضب ابن صياد غضبة بدأ ينتفخ منها, انتفخ منها يقول الراوي حتى ملأ السكح مشدة انتفاخه فأغمي على ابن عمر ثم قام ثم أسرع إلى بيت أخته حفصة بنت عمر فجلس عندها فلامته حفصة ماذا صنعت يا عبد الله قال ماذا أردت ولا أتأكد قالت يا عبد الله ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يخرج الدجال في غضبة يغضبها أتريد أن تغضبه افرض أن كان الدجال أتريد أن تغضب الدجال فيخرج على الناس خلّه إذا كان الدجال ليش تغضبه جاء عمر بن الخطاب يوم من الأيام وكان عمر متأكد أنه هو الدجال جاء عمر إلى رسول الله فقال يا رسول الله دعني أقتله نتخلص منه خلاص ليش الأمر امتشار والناس خايفة نتخلص منه ونرتاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لا إن يكون هو الدجال فلست بمسلط عليه لست الذي تقتله من الذي سيقتل الدجال عيسى بن مريم ليس عمر مخطاب قال أن يكون هو فلم تقتله وإن لم يكن هو فلا خير لك فيه تركه إذا ما كان الدجار الأكبر شك تقتله خلا الله عز وجل يتكثل به الصحابة احتاروا في أمره توفي النبي صلى الله عليه وسلم والرجل لا زال موجودا في المدينة بعد زمن آمن هذا الرجل أسلم دخل في الإسلام ابن صياد أبرى غريبة ليس كذا هو الدجال ولا ما هو الدجال طيب شون أسلم أسلم الرجل لكن بعض الصحابة لا زالوا متأكدين أنه هو الدجال والجزء الآخر من الصحابة لا يعلمون أو ينفون الناس في من أمره في يوم من الأيام خرج ابن صياد أسلم مع الصحابة خرج في سفر من مكة من المدينة إلى مكة يريدون العمرة صحاب رحيم خرج معهم ابن صياد صافن ابن صياد الذي أسلم وفي الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه طبعا هو طالعوا وياهم الصحابة كلهم ما يتمنون وياهم ما حد يبي وياهم لكن ش يسوون صاروا وياهم الآن أخوهم في, في الإسلام في الطريق عسكروا كل واحد راح يقضي حاشته واللي راح يمشي واللي يذهب الى يصطاد يصطاد يأتي بالطعام كل واحد الان راح ما بقي عند المتاع يحمل المتاع الا ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري جالس يحمي امتعة الناس ومن اللي جلس وياه ابو صياد وفي طريق بروحهم هو لا احد معهما ابو سعيد اتمنى ان ما جاء في هذا السفر يتمنى أنه ما جلس مع هذا الرجل كل الصحابة يخافون منه خاصة أبو تشكك من أمره يعني فجاء أبو الصياد المتاع أغراضة ووضعها عند أبي سعيد وجنس يعني كأن أبو سعيد يقول ان لله وإنا لها جاب عندي هذا قال أبو سعيد الآن يبي يتعذر قال خذ متاعك ووضعها تحت الظل هناك أظلك يعني هناك شمس حط متاعك هناك تحت الظل يقول لا أريد إلا فراقح بس أبي رح فأخذ ابن صياد ابن صياد رجل كبير أخذ المتاع وضعه تحت الظل وشاف غنم جاية فذهب إلى الغنم وحلب الغنم وجاء بإناق قدح كبير وجاء لأبي سعيد الخدري قال له اشرب ماذا سيفعل الآن أبو سعيد ابن صياد جايب لبن طيب الله أعلم شنو حاط له في اللبن الله أعلم إيش حق يشرب الله هو لا يريد حتى علاقة بينه وبينه يقول فقال أبو سعيد اللي قال أي عذر قال الجو حار واللبن حار ولا أريد أن أشرب دور لعذر يقول والله ليس بي إلا إني أريد فراقح بس ما شيء يمكن اشتهي اللبن لكن ما يبي ما يبي شي منا أبو سعيد الآن لوحده هو إي ما جو فرد ابن صياد على أبي سعيد قال يا أبا سعيد أنت من أصحاب رسول الله قال والله وددت ابن صياد يقول الحين والله وددت أن أربط حبلا في شجرة وألف بها عنقي وأقتل نفسي ليش؟ قال مما يقوله الناس أنني الدجال يا أبا سعيد شوف الآن شيء قول له يا أبا سعيد أنت من أصحاب رسول الله وسمعت أحاديث الدجال ألم تعلم أنه كافر وأنا مسلم شلون تقولون أنا الدجال وأنا أسلمت الآن بدأ أبو سعيد يهدأ يو الله الرجل أسلم خلاص ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعق بله يعني ما عنده أولاد قال نعم قال ألم أترك أولادي في المدينة معيالي أنا في المدينة قال بلى شون أصير الدجال قال ألم يقل لكم رسول الله أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا قدمت من المدينة وذهب إلى مكة ارتاح الآن أبو سعيد الخدري قال إيه نعم كلامك صحيح ثم قال الآن لما هدأ وارتاح أبو سعيد الخدري قال رجع مرة ثانية الآن وانقلب أبو صياد قلب على طبيعته قال أما إني أعرفه خاف مرة ثانية سعيد الخدري قال أما إني أعرفه وأعرف أباه وأمه وأعرف أين مكانه الآن فزع أبو سعيد مرة أخرى قال ولو أبو صياد يقول ولو عرض علي ما رأى اعترفت لو عرض علي أن أكون أنا الدجال ما رفضت ذلك ففزع أبو سعيد مرة أخرى العلماء إلى اليوم يختلفون هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو الدجال الأكبر الأغلب يقولون لا هو ليس الدجال لكن دجال من الدجاجلة لكن ليس الدجال الأكبر في آخر الزمان لكن بعض الرواة الذين أخذوا يتكلمون عن ابن صياد يقولون أنه ارتد مرة أخرى يقولون مات أولاده جميعا يقولون اختفى في معركة في زمن علي اختفى في معركة من المعارك لم ترى ولم يعرف أين ذهب اختفى في الأرض الأمر مشكوك فيه أليس كذلك الله أعلم هل هو الدجال الأكبر الذي سيخرج آخر الزمان أم هو دجال صغير من الدجاجلة الذين يفترون على الناس ويفترون على الله الكذب ويدعون ما لم يؤتوا ويتعاملون مع الجن والشياطين أو أنه دجال من الدجاجلة أو أنه صادق فيما يقول العلم كله عند الله جل وعلا لكن ابن صياد شأن وأي شأن وابن صياد خرج من اليهود والدجال آخر الزمان أكثر أتباعه من اليهود حتى قال بعض العلماء أنه شيطان في صورة إنسي شيطان في صورة إنسي وهو سيكون القرين للدجال آخر الزمان العلم كله عند الله جل وعلا لكن لابن صياد شأن وأي شأن السؤال المهم هل كان الدجال موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل هو ابن صياد أو غيره أو في بلد آخر كان يعيش الدجال وما حقيقة ابن صياد عرفناها وانتهى أمرا